Sura الحج بسم الله الرحمن الرحيم يا Ja, الناس ję ربكم ję ję ję ję يوم ترونها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 إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ نُبَيِّنُ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبنغوا شدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم شيئا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء فاذنزلنا عليها الماء وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق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 ولا هدى ولا كتاب منير فأن يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقهم يوم القيامة ونذيقهم يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه, فإن أصابه خير لطمع به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة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 فَيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَقْطَعُ ثُمَّ يَقْطَعُ فَيَنْظُرُهَا الْيَذُبَنَ كَيْدُ فَيَنْظُرُهَا الْيَذُبَنَ كَيْدُ مَا يَضِيرُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ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 ان ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب, والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٌ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا لِخَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَغْذُ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمْ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 لباسهم فيها حرير وهدو إلى الطيب من القول إلى صراط إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويمسدون الحرام الذي الذي ومن يرد فيه بإلحاد بغلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود 124. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 125. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام, في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا الباب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 Szanowni Państwo, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, الله serdecznie, witam serdecznie, witam الْبَيْتِ ثم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ البيت العتيق 120. ولكل أمة جعلنا منسكا مَا اسم الله على ما, رزقهم على ما رزقهم من بنيمة الأنعام فإلهكم إلهكم بشّر المخبّتين الذين إذا ذكر الله وجهت ملؤهم والصّابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 119. وإن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور 110. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقد الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا إلا يقول ربنا الله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 يقوم الصلاه واتوا الزكاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثم وقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت لي ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية نجلكناها وهي ظالمة فهي خاوية, فهي خاوية على عروشنا وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد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 عَد بِأَنَّهُ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَيْنِ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَعَلَيَّ الْمَصِيرُ يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا فيه صحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنا الق شيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم ي والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم نرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أن له الحق من ربك فيؤمن وإن الله لعادل الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال للذين كفروا في إمريت منه حتى تأتيهم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Panie Komisarzu! لَهُمْ عَذَابٌ Panie وَالَّذِينَ Panie فِي سبيل الله ثم ما قتلوا أو ماتوا ليرزقنه الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله عليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور ذلك بان الله يولد الليل في النهار Szanowni Państwo, witam serdecznie Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią هو Panią Wielu z nich nie ma w tym samym czasie. Ale nie ma w tym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 وَهُوَ الَّذِي przekonana, ثُمَّ w ثُمَّ chwili إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ zrównoważenia. جَعَلْنَا من سكنهم في الامر ودعوا الى ربك انك العلاه ذو المستقيم وان جادلوك فقل الله يعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون Alam talam Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie لَهُ بِالْعِلْمِ وَمَا لِالظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتنا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَصْطُونَ بالذين يثلون عَلَيْهِمْ آياتنا قُلْ أَفَأُنَبِيُكُم بشر 119. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 111. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له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 وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا, وتكونوا شهداء على الناس فأقيبوا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير